الذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدأ سناء قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين